بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أنشق القمر وإن يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدج حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراب منتشر مهتّعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عزّ كذبت قبلهم قوم حيّ فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدع ربه أني مغلوب فلتصر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 ولقد تركناها آية فهل من مذكِر؟ فكيف كان عذابي ونزُر؟ ولقد يسَبَّنَ الْقُرآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُذْكِرٍ كذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُزُرٍ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا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 فقالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غذا من الكذاب الأشر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 فكانوا, فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا إِلَّا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن طيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب